ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم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 ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا ان نَكُونُ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاء فان الله غفور رحيم وان عزموا طلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وابو علتهم لا حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بمن المعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا الا ان لا يقيم ما حدود الله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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِرْكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينه وبالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك امكن لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون